يا شيخ لو تحدثنا قليلا عن حسن الظن بالله وما معنى إن ظن خيرا فهو له بمعنى حسن الظن في الله جل وعز شانه الذي بالداية الذي كتب القدر هو الله اسمع اسمع فائدة لي ولك الذي كتب قدرك جل وعز شانه هو رب العزة أعظم دليل على أن الله أراد بك خيرا أنك ولدت مسلما أنت خرجت للدنيا لا تعلم شيئا أول شيء يريده الله بك خيرا أن الأم مسلمة والأب مسلم بالله ليست هذه نعمة في خضم وفي زمن وفي وقتك أنت حينما ولدت ولد معك الملايين على غير الإسلام فالله عز وجل أول شيء اجتباك بأن تخرج لأسر مسلمة هذه أول نعمة فكما أنك وكلك الله جل وعز شأنه أخرجك للإسلامي من غير أن تسأل فهذا حسن ظن بالله أن تجعل كل ما يصيبك أن يكون خيرا لك حتى وإن كان بلاء حتى وإن كان بلاء إن الله جل وعز شأنه أحيانا يرسل المصائب للعباد ليمحصهم وليخرج الدنيا من قلوبهم فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ورأى أن هذا العبد تعلق بالدنيا يبتليه بمصيبة ليخرج الدنيا من قلبك من قلبه لتكن الآخرة هي التي تستقر في وجدانه لهذا في يوم حنين حينما قال الصحابة لن نغلب اليوم من قلة افتخروا في عددهم فهزموا حتى يريهم الله جل وعز شانه أن النصر بيدي ليس لكم علاقة انظر اعتزوا بالعدد فذهب عنهم النصر بالعدد أيضا اعطيك مثالا آخر مثالا آخر أي رجل، أي رجل، أو امرأة، تنظر للمصيبة على أنها وقعت فيها، أو تنظر على المصيبة على من باب اليأس، لا تأمل فيما بعد فعلم أنه ليس من حسن الظن بالله. يعقوب عليه السلام ذهب يوسف وبنيمين وقال وأعلم من الله ما لا تعلمون حسن ظن بالله. يوسف عليه السلام من بئر. لخادم لسجن وبقي يأمل أن النصر من عند الله النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة إلى أرض ليست بأرضه المدينة ثم جاء وفتح مكة علم لهذا لا تظن أن الدنيا أن المصائب تكون أحيانا مهانة بل تكون كرامة لأن لهكذا الله عز وجل لماذا اسمع لماذا تجد خيار الناس عظماء الإسلام؟ قتلوا على أيدي سفهاء القوم يعني عمر ثاني خليفة مبشر بالجنة وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف منه الشيطان قتله أخبث رجال الأرض أبو لولو المجوسي ألا يستطيع ربك جل وعز شان أن يجعل عمر يموت على فراشه لماذا جعل أبو لولو المجوسي ذاك السفيه يقتل عمر الدنيا ليست مناط كرامة جعل عمر يذوق طعم الشهادة على يد رجل مجوسي. انظر هو بلاء ما هو البلاء القتل، الموت وأن يسلط هذا على عمر لكن الله يريد من عمر أن يذق طعم الشهادة عثمان بن عفان يحاصر من الخوارج ألا يستطيع ربك جل وعز شانو أن يسلط الصحابة على الخوارج فيخرجوهم من حصار عثمان وطعن عثمان تس طعنات لماذا يريد أن يذيق طعم الجنة طعم الخلود طعم الشهادة فالكرا فالدنيا ليست مناط كرامة أن تنظر عليها بعين أن هذه كرامة هنا تخسر هنا تذهب عنك كل ما تسعى له من للآخرة يحيى عليه السلام نبي وابن وابوه نبي والذي سماه هو رب العزة لم نجعل له من قبل من قبل سمية إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية من الذي سماه رب العزة هو من سماه يحيى وهو الذي بشر زكريا به قتله اليهود وجاء اليهود فوضعوا رأسه على طبق وأهدوه لزكريا ألا يستطيع ربك جل وعز شانه أن ينصر يحيى على اليهود لكن الدنيا ليست مناط كرامه. زكريا عليه السلام اتبعه اليهود أرادوا قتله فشق الله جل وعز شانه ساق الشجرة فدخل زكريا عليه السلام في ساق الشجرة وأطبقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فظهر ثوب زكريا فجاء اليهود قال اليهود إيتون بمنشار فإن زكريا داخل الشجرة انظر ما آمنوا طمس الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم لا إيمان رغم أن هذه آية فبدأ القوم بنشر الشجرة وقصها لما لامست جسد زكريا أن بمعنى قال أن أنين الألم فأوحى الله لزكريا وعزتي وجلالي لئن أنيت لأخسفن بهم الأرض فوضع زكريا يده في فمه هكذا وعض عليه حتى لا يئن لأنه يرجو من الله أن يأتي أن يرسل نبيا غيره بعد موته ربما يهتدي القوم من الذي قتل زكريا؟ اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ماذا قال؟ إني لا أجد طعم السم اليهودية في فمي، وهي يهودية. إذن لماذا بلاء؟ هذه الابتلاءات التي ترد إليك هي سلم للجنة. لهذا المرء العاقل أو الإنسان العاقل ينظر على البلاء على أنه أراد الله شيئا به، فلا تجزع بمجرد أن يدخل اليأس في قلبك فهذا سوء ظن بالله جل وعز شانه وأعظم أعظم شيء كما أسلفت لك أنك ولدت مسلما من غير طلب. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.